بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي لا إله إلا هو لا إله إلا هو إليه النصير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 ان الذين كفروا ينادون لما قتل الله اكبر مما قتلكم انفسكم ان تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا امتنا اثنتين واحيت اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل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 وانا ادعوكم الى العزيز الغفار لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره واننا ردنا الى الله واننا ردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب نار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 وَإِذ يَتَح جُونَ ف في النَّادِ فَيَقول الضُعَث أُولَِّذ نَاسْتَكْبَوا إَِّ كُ لَكُم تَب فَهَل الأأَنتُم منونَ عََّ فهَل الأأَن تُم مونُونَ عََّ نَصبَ مِنََّ النار قال الذين استكبروا اننا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ندعو ربكم يخفف عنا ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب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 فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد رَبِّكَ بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن فِي صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير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 اللله الذي جَعللَكُم الْ الأْرضَ قَرَارَ وَالسَّم أَبِنَا أَ وَصَوَْكُمْ فَأَحْتَنَ سوورَكُمْ وَصوََّكُمْ فأَحْسَنَ سوَكُمْ رزَقَكُم مِنَ الطيباتَاتِ ذَِكُم اللهَّ رَبّكُمْ ذَِكُم اللههُ رَبّكُمْ فَتَبَكَ الله فتَبارََكَ الله رَبُّ العالممين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 قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُ مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ذَلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ وَأَدْخِلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ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 وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ اللَّهُ الذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ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 فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ثُمَّ الله التي كَفَرُوا عَلَى في أَصَابَهُمْ ۚ أَلَيْسَ هَٰذَا